من نسائهم ما هن أمهاتهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم إن أمهاتهم إلا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 قالوا فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَسَّسَ ذَلِكُمْ تُعَظُّونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكُمْ فملَ يجد فَصامشهَهر متتابِ عنِ ماقَأَتَمّ فَنلَم يجد فَصيا مشهَهر متتابِ عين م قَدأَتَمس فملَمْ يَستْطِع فإطعام ستين مسكينا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 ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كبتوا كما كبتا الذين من قبرهم وقد أنزلنا آيات بينات, وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين, عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملون يَوْمَ يبعثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ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 واتقوا الله الذي اليه تحشرون واتقوا الله الذي اليه تحشرون ان من نجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا ان من نجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضار شَيئًا إَّا بإِذن الله وَلَسَ بِضِّهم شَيئًا إَّا بإذن الله وَلَ الله فَيتَوكَِ المُؤون وَلَ الله فَلْيتَوكَلِ المُؤمنون, وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فافسحوا يفسح الله لكم فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَالشُّزُوزُ يَغْفَعُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٌ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَالشُّزُوزُ يَغْفَعُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٌ وَاللَّهُ بِمَا والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه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 مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ لَّا تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فيها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 الاء انهم هم الكاذبون الا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله حزب الشيطان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 لا تجد قَوْمَي يُؤمنِونَ بالِلههِ والْيَومِآ آخرِرِ وَُّونَ مَنْ حدَّ اللهَّ وَسولَ لا تجد قَوْمَي يُؤمنِونَ بالِلهَّهِ والْيَوْومِآخِِ وَُّونَ مَن حَدَّ اللهَّه وَصُولَ وَلَ كانَوا أَبَ أَهُمْ أَأَبنَا أَهُم أَو إِخوَانَهُم أَوْ عشَرسَهُ وَلَو كانَواأَبَ أَهُم أَو أَبنَا أَم أَو أَوْ عشرسَهُ أُلائِكَ كَتَبَ فيِي قُلُوبِهِمُإمَانَ وَأََدَهُ بِروحِ مِنْ أل كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم وَُودخِلُهُم جََّاتِ تَجرِي مِنْ تَ تحتِْهَاأَنهَا رُخَالدينينَ فيِيهَا وَُودَخِلهُم جََّاتِ تَجر مِنْ تَحتْهَاأَنهَا رُخَالدينينَ فِيهَا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حِزْبُ الله